بسم الله الرحمن الرحيم إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مابا لابثين فيها احطابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء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 وكواعب أترابا وكأس لها قا لا يسمعون فيها لغو ولا كذابا جزاء من ربك عطا أن حسابا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 لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. لا إِلَّا من أَذِنَ له وقال صوابا ذلك اليوم الحق. فمن شاء اتخذ إلى ربه ما ان ناذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه قدمت يدان ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يوم ينظر المرء ما قدمت يدا قول الكافر يا ليتني كنت ترابا مع تحيات صد الفجر الموقع الأول لقراء البحرين